لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا فِي أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فَهُم مقمحون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 مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِرْجَاءَ الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُما فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ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 قالوا ان تطيرنا بكم لا الا ان تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم ماكم ائن ذكرتم بل انتم قوم مسرفون وجاء من اقصى المدينه رجل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 إِذْ يُرِيدُ نُرَّ الْرَّحْمَنِ بِذُرِّيَّةِ مُحَمَّدٍ وَعِيطَةٍ أَن يَجْعَلَهَا مَلَأَ الْأَرْضِ مَلَئًا وَيُرِيدُ أَن يُخْتَبِرَهُمْ كَمَا اخْتَبَرَهَ أَصْحَابَ الْقُرَىٰ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ إِنَّا آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونْ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أنزلنا على قَوْمِهِ من بعده من جند من السماء وَمَا كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حصرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به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 هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة وَلَهُم ما يدهون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها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 وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَعْمَرْنَهُ نُكِسَهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ يُذِ وَمَن كََ حَّ وَيَحقَّ الْ القَوْلُ علىكافِرين أَولَ ي رَوئَّ خَلَقْنَا لَهُم مِماا عَمِلَت أيدينينَ أَنعََ فَهُمْ للَهَا مَا لِكُون وَذَلَّناهَا لَهُم فَمِنْهَا رَكوبهُم وَمِنْهَا يَأكُلون غم فهَا مَنافِع وَمَشِب أَفَلَا يَشكُون وَاتخَذُوا مِن دُون اللههِ آالِهَةَ ل عَهُم يصَرون لا يَسْستطيعون نَصَهُم وَهُمْ لَم جُدُ مُحضرَرون فَل يَحْزُونكَ قَوْلُهُم إِ نَعلملَ ماَا يصِعونَ وَما يُعلِنون